وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدًا وَإِنَّ يَوْمًا عِندَرًا بِكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّ وكأن من قرية ام لي تولا وان يظالم ثم اخذتها قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَى لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّارِحَاتِ لَهُمْ مَغْرِ فيرث ورزق كريم والذين سعوا في اياتنا مع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 فَيَنْسَئُ اللهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ويجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الله لا في شيء قائم داعيد وليعلم الذين اوتوا العلم ان قول حق ربك فانؤمنوا به أَن تُخْبِتَ لُقُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ هَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْ حَثَتَاتٍ تَأْتِيَهُم مُّسَاعَدَةٌ أَوْ يَأْتِيَ يَوْمُ عَذَابٍ